جفراوي يا هربا خلوا العالم علي والله يا يما دم الشهيد والله يا يما دم الشهيد على القلب غالي للصيام فلسطين, فلسطين يا دارنا يا دار الغوا علي والله كرمالك يا دار ترخص عنايا يا اقصانا جينا لك لا تهكل هم الارض العطشانة مي نرويها دمك من العيون عقلها غالي عاد القلب والروح يا ولاد the sum We <laughs> <تصفيق> شبكة النصيرات ان دبليو 1 دوت